الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم زدناهم فارق الله بما كان وَيَعْمَلُ مَا نَبَغَ كُلُّ أُمَّةٍ شَيْدًا لَيْنِ مِنْ أَرْفُسِجِ وَاجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة بيانا لكل شيء وهدى மோவில اذا انكم وهنها ان الفساء والمنكر الضوي